أَمَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلٌ لَّكَ مُضْعِينٌ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين